اذريس ملافيري هاي مر بسال لي في اهلي اخلفونش علي با اخونا الاصمائي عزيز وحلاهم الطوشا فيدا ووينك يا العزيز يا اللي جري وحسين جري مرعان اخنق الاصمائي امتا شريف بوم بحي قاد الغضات الا متا ديولة. يعني لكن حفني او مقعيسي امام النووي قرب جوه او ضد امام النووي او حدي خلافين مسألة شافئية وخلافين او امام النووي ردين اسكميدي او ردين جرين امام النووي حنف حسني او خلاف حنف ماذو حسني او يعني خده يعني من كاس إمام روية سرديو قال بعض العلماء معنى أحد العلماء سانه يرين معتمد واركيسي هذه هي نووي واركيسي معتمد فيها مدر تاني. لكن ننك خلافي أو أوصيل عمل أهايني أوصراع سماي أس إن وقال بعض العلماء قَالَ بَعْضُهُمْ فَاسِ تَيْجَلِكَ حَفَّنِي يَا لَوَّضَاءِ نَوَاوِئِ إِرَقَّاسِ يَوْمُحَمُدُ الرَّمْلِي يَوْ وَعِلِهِينَ حَهْرَامُ وَاَيَئِ وَحْكَاسِ إِلَّا بَحْثَدُو سِيِّدِ الْنَاسِ سِدِ الْنَاسِ سِدِ الْحَسَنِ وَحِيَ الْحَاسِ وَانِهَا أُنُكَ دول وعيلين انتعاموا ايه وعيلين كراهوا ايه فما لي ايه وعيلين مناوئة من بهراه حراموا ايه قضاء قاضل غضاء تساسوكالوا ايه سيه معتمد كأه. علم الملقريو كراهوا ايه شافقيه ايه ايه يعني جوز جوزة يعني كراهه وعاء اوتا حفنيو ولا يحرم محارم هذا على المعتمدين حتى القوام قاضي القضاة مشي يعني لكن بقوطو وعلو سجين, وعلو سجين يعني ملك البنو وخلاوي احكم الحاكمين وكالواء اي كراء هذا العياء اي كراء تنزيمية اي كراء تحرين اي كراء تحرين سيحوا كبضا او ملعاب عمل بحسن مادام العلماء اي كراء مدين اي كراء مدين باوردئي كل اي وطان ربنا الله وسلام عليه وحسرين حسرين اخوانكم أسرين عليكم اخوانكم اخوانكم ولا لهين معنى خوالكم خادمين تهي معنى اخوانكم ولا لهيني خاولوا خوا يعني خاولكم خادمين تجن اخوانكم ولاله حوالكم خادمين هي خادمين معنى هذا خاولكم اعراب اهان سديفعا وحوا اعرابها معنى خاولكم خادمين تجن خبر مقدم إخوانكم خبر مقدم لغا بغو خوالكم مقتداء وعي معنى خوالكم خادمين تيني قوالين كهوش تيني جو قولني أذيغا يو أما ملكني وأذيغا يو أما غيرني وأذيغا يو ملك اد ملكين, اي او ملكين يو صغلين إخوانكم ولالهيني وعي نبقى على عدس واني اذيغاي وخادمين تي اه خوال معناها وحاله وضاء يعني خادمين تي اه خدمكم اليها خاص بحس كي اهي يعني حتى خاص بيهي قول كي اهي دادكي الى ملكي اه وضاء وعذيغا ملكي اهي ملكي يا أحادي كواسا خوالوكم وحالو غياسسان خادمكي أجرنا نساس وقالوا كي إجاركو أذيلاين خوالكين يعني أعوالهين صدي الله أما تبرع بلايش أسكو أذيلاك نساس خادم كاري بلايش كو أذيلاين وغالك دواتني او كلام على كل حال اخوانكم وخبر مقدم حولكم مبتدا مؤخر و يعني حولكم يعني ولا يعني خاتمينتي اخوانكم ولا له نهايه <تصفيق> اساسا خيسه معالي ضمان kumuna hava jaabuna Adem alaikimidin, alaikimidin. E kallan ka sidi ka muslim ka ehk addon, jaani o, yani, o, o muamul khaadim kaad muslim ka اما ادوم كادي مسلم كآي ادوم كادي كافر كآينا سيلا لو ما عملوها ملو حلميها ايو ساتني اخوانكم في الاسلام تدهرية الجراء مع هوا الحجيي على كل حال ايه هو هذا الاطلاق والله اشكو اشياء اللي الاسلام والاطلاقات مولود مكي الهي خدوي اخوهم بلوتن الهي اه اخوهم بلوتن قال انا اي مع ذلك وبل كان يقول لكم اياهكم اخوهم الهي هذا يا معلم غالة مسامسة وغالة أخوه ملوك مالي عادي يا خبتة عمو تاسي بعد يعني ولا قلو قالها هاداني وضنكبه ولالوها هادا ايه تدكي اسكو بلد ايه ولالنم بلدك ورالي وقع نسبه ولالي ضدد دينا ولالي ايه تدكي اسكو مسؤون واسلاما بلدنا يعني ولالنم مسلم واسلام نمو وطال ولان لما أغضى النواة تعالس إلهي شيء و أخوهم لوطن لوطة كالليها ولا الكود إلهي الزري آية قرآن كهين معلمين تا أو بهاين حافظين تا قرآن كإلهيك و شاقية قولان كهاية آية دا سبحان السخطي نولوت ولا الكود إنا سحي تسلجون الكافرين آيين يعني او خلافين سحي قرآن كلو او مغعيسي القلوب قدي او صمتا طوبنا يحلو سوارا بي اي اي اي انتوقع مركا محايا اسرنا بيجا الغمي نيكا كتابكا غطو عزيزيجا يعني قم بالله و قدهي واسليهي إن أحسكوا قولا إخوانكم إخوانكم ماشيدي محذوث ومعجو أجراس لها إخوانكم ولا لهمي ولا لهمي خوالوكم يعني أدومكي يعني خوالوكم أدومكي ولا لهمي أسعى سمع ما معو معناها وعمرنا واخر د وين وكف وبنيين معنا اخوانكم قلب لهذا اخوانكم احفظوا كره اخوانكم ول عليه ول عليه يسو او ول عليه يسو حولكم اغراقنا اعراوي اسراعي نسبل اسراعي مع اي روايدة هم بس اووريي روايدة الأكبر تتميد اسراعي معنى احفظوا الى الى ولا اخوانكم ولا لهيني اخوانكم ولا قروا ولا لهيني ولا لن ياسعوا خادمين تياح وخادمين تي احيان فإذكي خادمين تي احيان مركة كان فيها اللي م -م. <تصفيق> فيه على المركة وحوائي نسبة حوائي حيث وضع عبد البغاء صاني على الرحي الرابطي شيع صاني على اما بدل خياله اخوانكم بجد كاريغو خوالكم بدل خيالي اخوانكم خوالكم والأولالهين أحاين وكاس جعلهم الله خبر كيركيان وكي بدل لغا لغا سينق عيسى إخوانكم مكتديس خوالكم بدل منه خبر كيركيان جعلهم الله خبر كيركيان جعلهم الله خادمين تي ولالهين وخادمين تي أحاين ما يحصح منه صحة من البدل صحة البيان يعني بدل كميت واي جعلهم الله خبرك يا الملكاس يعراب واي جعلهم الله إلهي وحاسك يا لي قنية ملكية إلهني ويالله ملك يعني تصرف كي كل حجران إلهني ويالله قنية قنية وعلى كده الهران وحياة الله أذكر كيستة فاسة لها تعتأي جيكم أسكي عليك معناه ملكي قياس إليكي عليك قنيتهم تعتأي جيكم معناه ملكي ملكا لكم إليكي سنوي عليك وقص انتو وحاق <تصفيق> قلير هذا هذا هذا مال يعني وباني هذا ذاتك بضي قولنا انتو حاق ملا من هاشاء روان حديث كينينا شرعنو ضلوبا هي هاي بحيالي حديث مهم اواية. من هاي كان اللي جعلي هاي لقضينا السراج المنير مغطا من هاجة وطام مانو هاي فكا لما اذا بحديثك كي بأسل كيسي حتى حت في قليل الشيوهي في قليل حديثك مفتيز هاي حكوة سعودان ثقية سعودان ثقية ما تسعي احكام احكام محاجرا بحلال احرام الشيوهي موت الثيميال كان بحث عن موارد عبد النبي الله باص راو ما خاشن خطر و عبد الرسول الله باصا ويلا كم ذقولي وطان اي ما يرمل اي وطان يعني يعني يحب جوجيين يعني انتاج كل وحو جوجيين قالوا الكراهه تقدق انكراه دي في معتمد خاص بجوجيين باقي ما خشب ابو يعني راكلات ما غرتي فقا هو وين كريتين باعتمد واي يكا نورقوبي باركا يالهور مريها باركا وعبا دي وامي عسكينايو لغت خاليفي يعني بدي و يعني شوف فيالك اكتوذي كراها حرام عمله وليه راضعا شوف فيالك واي معناه وحلليها اهلو الدريغة واي دريغة بمعنى هيدو حوايه وحي واجب وحي السنة اهاي واجب عمل اوه لو حنطيتوا وحيثيراها حرامها ادوني راتبهم طريقه مثل لحله وشريعه طريقه حقي غراي قال سوفال بالوقت اذا توسيلوا حرام فيهم اله ولا سميكره مجرو معي جعلهم الله بلا معافيه لي يعني ملك يس لهني تحت ايديكم O tussuruf tinii, o gammi hos todi ailem. Hos todi ailem mukhama leheleha, ehdikum aslame el-kanei, mukhama, akasim. kulli في انا راح فمن كان نقي او اخوه ولا تحت يدي جي وعن تي سي هوتلي اس كان فوق اخوه ولا ال تي سي قاعده ايديكم تصرفك يعني اذاك اوض له على وضع تصرفك سيرتينا يلي كرتين يده معنا حسيية حدوها حسيية تلوجية بتنوها لكن يدي حكمية اهد على غضاء يدي حكمية ده محاوة ايه اما نعمة له يدي اما وحلنا قوة له اما وحلهم يعني يعني وحلهم بقعاوا قدرة لهم بقعاوا انتاس فسماءه والسماءه بنيناها بأيدين في ردين فسماءه السماءه بنيناه إلهي مليهنهم بنيناه هواء بسمي بأيدين قعم الله قول تظاين قول السيء قوة ديهم دي معناته إلهي قلب يداه مبصودة طالي قابين أسبيعين من الرحمن إمام أحمد بن حنبل مركي أصياء وحسقوا احاديثه صفاتا مالاولاك مالاولاك يوم بعد حادي الاولي لنا لهيلي الشيخ واتنا وحاتمت اسفحات لها بل يدها مقصودة تاني وحال وغبطي حديثي صحيحة اهاي قلب العبدي ام غلوب قلب العبدي بين اسبعين من اسابع الرحمن مالاولاك بل ابلا يا شي من ابلا على كلامك هل الداء مصودتان عمل واه اله لم قدره, بل قدرة, لم قدرة, قدرة دي الخلق قدره دي لله لما قلت ربنا قدر ثاني هل القدر دي ايا علمي وين القدره بل الداء مصودتان هاي هاي ايد هاد القران هاي دي باب عثمان لدى مبسوط ثاني يداه الدينجلي جايو قدر له اله والله معنيش هله هدي يده ماشي على لوادات تيريو كيلو جيري اكنو وهم قروا انو كونيني وعانقو خاذهيني وعانقو خوهيني وعانقو زبسي الماء يدي حكوميه هذا لو لو بلا بلا خناي شي هو قول مثال امامنا اي حمام احمد بن حنبل وحلو غبطي بركاس او كميداء او مرخس الاحاديث الصفاه الهرايمه الاولي يا سيدي وعم معكم وهو معكم وابن معكم معني سعادي عن الحديثه فاني اسري بالعلم حي وحلو ما اقوم بالعلمي اما اقوم بالعوني ها دي تريب عدم هو اوي شي تاويل والدي لي تاويش واتيها للمور في الجزء والخاربية تنعي علمي يساقارسي انا سراع ما, ما هاي اما كهوري ومشيخ وهاي سايع يعني في الاوليل بعد ما هم هاي اعجبت السفات هدا يعني ما كي احدث السفات أسخلاني فتح الباري قيسي أصبح قلي مستل إليه ستة, ستة فرحة حديث كي أقول لحفر لحفر حديثين لحفر حديثين لحفر حديثين قد خارقة بخوايا الشاقية قد كانوا مقاييسي حدا عربتان واوين هاستان حقوقي بضانوض بضانوض ايه انتي وحيواتا مركي اي ابكين اسقلاني عالم كوينك هاي مشهور فهاي مفيس اولي حديثها سي بخاري شرعي سي فتولباري اسكو كو يعني الاه يدلي للمؤمني قدماهو يعني كداهي وحديثها اسكلي لح فروض حديثك ايماعي يعني تقولك ان شاء الله واسو قاردونكين لح ليها كاسعو للهعي والأولي بسوا يا حدو حي خلان اسخلاني من فتح الباريو رقوم بيو وحفظنا الله قصوح لي محدى على اسخلاني وحلق صوح لمي وخلل وبدلي تمان تسوا حتى اسخلاني وركز من الله وغافي كبه السيخوره رح واسخلاني هدير الشيء ماذا حوض هو سيقي جرين ماذا حوض هو رفم كنا كاكو بطري وعلى وين رزيزة وعلى وين او هميكو ودن بري بي يعني وات ننتهم بي إلهي إيكال حذوريه تعالى الإسلام كي دين الإسلام أنا هبريكو دين معايلي دين ننشيخ وعالمه وعشه وشيشه لرغائش دليل كي سوته سلت سلت نحاسته وعكسته وشكاره بغيه وحي اسناب لهبا لن اصول صارت احاديث انت قال الرحاله قال لغريمان الهراء ويوقف في الضعيفي كل كتاب في حول جد اباب في مكه المدينه وحطدقي ماها انت يعني وحاصره عين حط في بالي وكجيسك اي جاري فتح الباب عصب اني صوبيان ايطو بيين وحتى ديمين واحنا كطري وقبل ما قال حمارك ويالا حمارك وروا طا انتوا انتوا اي انت مركة محاسنة بي قال تبية ملكي قنع تحت ايدكم قدر لي هذه الجرام قدر تحت ايدكم تصرف كنعي حوثت هذه الجرام معناه قد اوود دنيا يكون حوثت جرام ويلي نسية اوود فمن كان هذا أخوه ولا الكيسي تحت يده وعن كيسي هوسيد الخجره وتصرف كيسي وملك كيسي أهاضي معنى أنه كي مملوك كيسي وغبض ليسي تحت حكمه الخجره هو وديسي حوق كيسي هوسيد الخجره وأدون كيسي رواية بخاري وهكومي تحت يديه أخوه تحت يديه مخاري حواهدين تحت يديه اكلمت واقص مخاري وايدين ايه نكي ساس اهال فلت عمهو ادي خايدمك قوه هاي كوهديره اجاره واذيره دورك كوهديره سفيره اما كي ملكي قادة اهال ادي ملكي وعلماتي اهال دون قادة اهال او ديبسكي امسه سوق الصالة وغني ملاقوس وداعي دمجره الدونكي لي وجوه لي على كل حال ننكاسي بكي أو مملوكي سي والتصرف كي سي غوستي سي اهاضي فليد عمهو حقودي حقودي وجوب, وجوب باي اسكلافين من دعامه افضل وايه وحش قناي عسيه معنا من دعامه وحيرسهم قوريس واخد كسيو كان افضل واه خلي يدعموا وجب من دعامه افضل واه وحش قناي وحق من دعامه افضل طول حديث كما دونوا وللمملوكي دعامه وكسوته بالمعروفي اي ما يعني مطهور اما كرم اسبو رهايان وللبسه هم امر الشايو من لباسه بركيزه السيرو معناه من لباسه اللباسكيس قاهنا عمله وربسه وللبسه على لبسه وجوب ويحقوصل اه السيرو اجيش عنبوه خاضعي اجيبوه فنتي اصحاب عادي القرص خاضه الواقع سيدي يوجد اهم من لباسي ان انت ما قال جمالك لباسك هي افضل شيء خاضه هي عمل اصيل وافضل سيدي انا مراجع يا له يعني حديثك الى الملوك طعامه وقسوته لا المعروف حديثه الهيري التاقه وحوايه عبرت حقودي ايلي عربت حقوقها يعني عرب هاجرته هدا بس دا واي نقوله ودي قدام كوده عنايا وبس خوادي ادم كو انا بسعاي باش دولين ياكواش ويا واي هو مغعيسي اوقات ورايستان مطرحين تالوا مطرحين في الطعام مالك وحلاي سيهايا وحي البلد كودر و يقدمو حل سيدي بركودا سيهايا على شي عرب تحدو حين ارغني اضضنا يعني وعقو ارغني قدومكم نقول ولا اونايا يا بخش خاص انا عتي داك برودا بركودو صار سوق قال و اركبي على اونايا افك وحق ابي بويالتا ورديالتا قوسو فديساء عبدو كبرنا كبران انا فان كلفه ما ماشي البسه ما اصل ولا يكلمه لا ولا ما ها ما يقولش ما هاي ولا يكلفه يوم و لا يكلفه يوك و كلفه ما يقلبه او و حاس تسيق اواني اس و كلفه يعني بعض الاحيان لا يكلف يعني, يعني تكلف علي را خفه و حاس اواني لو حنباره يعني ادونك هاس أما خاتم كاس علي إلهي هو قصي إناس خاتم كواهر أما أدون كي هو إلهي هذا <تصفيق> لا يكلفه مكلفه هو أدون كاس من العمل شغل, شغل كحقيسي شغل كحقيسي على من العمل عمل كحقيسي ما يغلبه عشوان مكلفه مكلفين عنهم وكلفوا ما انا غلبن ناحيه كدوا وكلفين وحاس تورتيس هان او سوبيكن يش وكلفين ما هي له حد وكلفوه حدس وكلفوه ام دونك حدس وكلفتي هل عنه هلا ها امه ها الله الله يتوسي فلعنه ها فانكلفه وذكلفه بيغلبوا وحك ابك وكو ربنات خلفه فلعنه اخا ما يسعوا كالمه مالك او كالمه مفتس او كالمه رجس او كالمه اربيه وحبدنا سوخداه الى ان عفيه فيغ بطال على انت شيخ ابراهيم حمفويص فالهجري بكره <تصفيق> كتابا و اخرها ما له سو دار عين اني لا يسفديزو بينه عمل كويس ياد اني له احمد حديث في رسول قاعد يغذئوا بدلوه عن رها دم بمه عم بقولوا اد يغذلوا بدلوه لحالش تقولوا قبريا قال القران حد يلو بدله يعني او قفنه بدلوه انا اوفزنا ساي يعني اني بشوف فيرس ان يعني جو حوايه يتافو اني قالوا لها لما لكني محصوف فيرس بدي انا اني انت انا كنت ضدينا معيه الوطيه يدي دي لكن الهنا خفي حين كلفه فين كلفه وادسكم اسكم كلفه ما يريبوا حس ا او وحك ما يريبوا اكو كات هو ادمك ام خادمك رحك أحقب بضن حديث كحنبارو أوشكو إيوو فرجعن هو أوك هالميو مصر تيس هو أوك هالميو وقل فيه منك السيد لو حاك حراما الدونكي سيدة هذه ممكن أنه مش كهلفه حاستور تيسين ديوك تأشوه يالو لكن محببنا عمل قلوس تلقى حجيبس بحياها الحاس أما الله أقول سلساقه بعض الأحيان وأبنائها إناس يعني إسرى الكاليفة لكن مركات عملنا وعلى الرواه إناسو قال إنا مياه يوم على الرواه إناسو قال مياه الرواه وعلى مدة خاتمك يا الله مدة كي لسو إجارتي يا الله مدة وحالما دي على مدة أذيها أكو شخيصي سلقضادي دمارك هذي أرغالي gilkadi waqas ibn al-jama'i wa hayrin ta'bir -e